وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا ليس لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 في الله جعل فِتْنَةً الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم اوليس الله بِمَا بما في صدور العالمين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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون إفكاء إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَكَ لَهُمْ عَذَابٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَاتَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي لَقْطِرَةٍ مِنَ الصَّالِحِينَ ولوطن إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من حد من العالمين أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إلا إن, قالوا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا, قالوا هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجي عنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجzem من السماء بما كانوا يفسقون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 انزل الينا وانزل اليكم والاله هنا واحد وَإِلَهُكُمْ هنا والهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم القاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب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 يا عبادي الذين آمنوا ان ارضي واسعه فاياك فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها لنهار, تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله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 ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يرو جعلنا مِنَ منو ويتخطف الناس من حولهم أ يؤمنون وبنعمة الله يكفرون